سبق لنا أنه يعتبر أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة فما هو وجوب الزكاة يقول معلف إذا اشتد الحب يعني قوي قوي الحب وصار شديدا لا ينضغط بضغطهم وبدى صلاح الثمر وذلك, وذلك في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر وفي العنب أن يتموه حلوا يعني أن يكون بدل بدل أن يكون قاسيا يكون لينة متموها ويكون بدل أن يكون حامضا يكون حلوا فالآن بدو الصلاح في ثمن النخل إيش أن يحمر أو يصفر وفي العنب أن يتموه حلوا وفي الثماء في الحبوب أن تشتد قال إذا اشتد الحظ وبعد صلاح الثمر وجبت الزكاة وقبل ذلك لا تجب. ويتفرع على هذا أنه لو مات المالك قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتري الحظ أو بلو صلاح الثمر فإن الزكاة لا تجب عليه تجب على من؟ على الوارث وكذلك لو باع النخيل وعليها ثمار لم يبدو صلاقها أو باع الأرض وفيها زرع لم يستبدو حبه فإن الزكاة على من على المشتري لأنه أخذتها من ملكه قبل وجوب الزكاة ويتبرع على هذا أيضا لو أنها تلفت ولو بفعل ولو بفعله بأن قطع الثمر أو حصد الزرع قبل اشتجاده أو قطع الثمر قبل وجوب صلاحه فإنه لا زفاة عليه لماذا لأن ذلك قبل وجوب الزكاة نعم يقول فإن تلفت ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر فإن تلفت قبله بغير تعد ولا تقريب سقطت نعم لا سقط الوجوب إلا بجعبها في البيدر البيدر مجتمع الثمر والزرع وذلك أنهم كانوا إذا جد الثمر جعلوا له مكاء فسيحا يضعونه فيه وكذلك إذا حصد الزرع جعلوا له مكانا فسيحا يدوسونه فيه فلا يستقر الرجوب إلا إذا, جعلها إلا إذا جعلها في البيدر فإن ترفت بعد بدو الصلاة واشتدال الحق وقبل جالها في البيدر فإنها تصد ما لم يكن ذلك بتعد من أو تفيد فإنها لا تصد طيب وإذا جعلها في البيدر إذا جعلها في البيدر فإنها تجب عليه ولو تلف ولا بيع غير ولا تفريط لانه استقر لأنه استقر الوجوب في ذمته فصار دينا عليه سواء تلف بتفريط او بارته وعلى هذا فيكون الثمر والزرع ثلاث 3 احوال الاولى هنقول ان يتلف قبل وجوب الزكاه يعني قبل اشتدار الحب وقبل صلاح السمع فهذا لا شيء على المالك المطلق سواء انتلف بتعدل أو تفريط أو بغير ذلك لا شيء عليه والعلّة أنه قبل الوجوب الحال الثاني أن يتلف بعد الوجوب وقبل جعله في البيض ففي ذلك تقصيد إن كان بتعد من أو تفريق ضمن الزكاة وإن كان بلا تعد ولا تفريط لم يضمن الحال الثالثة أن يكون بعد جعله في البيدر أي بعد جذله ووضعه في البيدر أو بعد حصاده ووضعه في البيدر فعليه الزكاة مطلقا لأنها استقرت في ذنبه فصارت دينا عليه والإنسان إذا وجب عليه دين وتلف ماله وعليه دين هل يسقط الدين بتلف المال لا إذن لا, لا تسقط الزكاة عنه في هذه الحال أعرقتم طيب ما هو التعد والتفريط الذي في الحال الثانية والذي فصلنا فيها قلنا إذا تلف بلا تعد ولا تفريط فلا ضمن عليه فما هو التعد التعد عموما قاعدة فيه فعل ما لا يتوسه والتفريط ترك ما يجب فمثلا لو أن الرجل أهمل بعد أن بدأ الصلاح في الثمر في ثمر النقل وقبل أن يزاله في البيدر أهمل حتى جاءت السجول فأمطرت وأقصدت الثمر فقال هذا مفرد ولا متعدد مفرد هذا مفرد ولو أنه أشعل نار تحت السماء. فهذا فهذا متعدل لأنه فعل ما لا يجوز ولو أن الله أتب بعواصف أو قواصف بعد بدو الصلاح وبعد اشجاد الحب من غير أن يفرط ويهمل فأخذفت الثمر أو الزرع نعم فلا شيء آلي فلا شيء آلي لم يتعدى ولم يفرد طيب لو سرقت لو سرقت الثمار أو الزروع بعد أن بدى الصلاح واشتد الحب فهل يضمن نقول إذا كان بإهمال منه أو تفريط غم وإلا وإلا فلا هذا القائد والقول الصحيح في الحال الثالثة وهي بعد أن ضعه البيدر القول الصحيح أنها لا تجب عليه الزكاة مالا يتعدى أو يفرد وذلك لأن المال عنده بعد وضعه في الجريم أمانة أمانة إن تعدى أو فرد لأن أخر أخر صرف الزكاة حتى هذا المال أو ما أسبب ذلك وظام وإن لم يتعد ولم يفرط وكان مجتهدا في أن يبادل بتخليص ولكنه تلف مثل أن يجعل التمر في البيدار لأجل أيبس ولكن لم يمضي وقت يمكن يبسه فيه حتى سرق التمر مع كمال التحق والحراسة فهل نقول يضمن لا يضمن اللهم إلا إذا أمكانه أن يطالب السارق ولم يفعل فهذا يكون مفرد طيب إذن القول الراجح أن, أن الحالة الثالثة تلحق من الحالة الثانية وذلك لأن لأن المال الذي وجبت فيه الزكاة واستقرر وجوبها فيه كان عنده أمان فكيف أضمنه وأما قوله إن الرجل لو كان مدينا وتلف ماله لن يسقط الدين بتلف ماله فهذا قياسه مع الفارق لأن دينه متعلق بذمة والزكاة متعلقة بهذا المال بهذا المال فهذا المال الذي في الزكاة وعنده أمان فالصواب أنه أن الحال الثالثة كالحال الثانية, كالحال الثانية نعم يقول ويستقل ولا يستقل وجوب بجعلها في البيض فإن تقفت قبله بغير تعد منه يعني ولا تفير سقطت فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت قال ويجب العشر على مستأجد الأرض دون مالكه من العشر الواجب يعني زكاه الثمر وزكاه الحبوب تجب على المستاجر للمالك ولو قال ما المؤلف وتجب زكاه الثمر والحبوب على المستاجر دون المالك لكان اعم من قوله ويجب العشر لأن العشر قد يكون واجب وقد يكون واجب نصف العشر على كل هذا مراد يعني على من تجير زكاة الحبوب أعلى مالك الأرض أو على المستأجر الجواب على المستأجر لأن المستأجر هو مالك الحبوب ومالك الأرض ليس له إلا الأجرة وكذلك المستأجر هو مالك الثماء وليس لصاحب الأرض إلا الأجرة ولكن قد يقول كيف يستأجر يستأجر السمار أو كيف يستأجر النخل كيف ذلك هل يمكن يستأجر النخل جزما لا, لا ما هو المذهب وهو قول أكثر العلماء أن النخل لا يستأجر يعني لا يمكن أن أأتي إلى صاحب بستان كله نخل وأقول أدرني هذا النخل لمده لمده سنوات مثلا هذا لا يجوز لماذا لان الثمر معدوب الثمر الان معدوب ولا يعلم هل يخرج هل يخرج من الثمر مقدار الاجره او اقل او اكثر واذا كان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى ادى صلاحها فهذا من باب اولى لأن هذا قبل أن تأخذ فيكون فيه جهال يكون فيه جهال ولكن الشيخ الاسلام رحمه الله أبى إلا أن يصحح هذا العرض وقال إن استئجار البساتين أشتارها كاستئجار أراضيها فكما أنك تستأجر هذه الأرض من صاحبها وتزعها وقد يكون زرعك أكثر من الأجرب الكثير وقد يكون أقل فكذلك النخل ويجعل النخل أصلا كما تجعل الأرض أصلا في المزارة وقال إن هذا هو الثابت عن المرسي الله عنه حين ضمن حديقة أسيد بن حضير الذي لزمه ديون فضمن بستانه من يستاجره لمدة كذا وكذا سنوات ويقدم الأجرة من أجل قضاء الدين وقال إن عمر فعل ذلك والصحابة متوافرون وإنه لا فرق بين استعجار النخيل واستعجار الأرض وأن هذا أقطع للنزاع بين من؟ بين المستأجر وصاحب الأرض وذلك لأنه يجوز أن يساقي صاحب النخل هذا الرجل العامل بجزء من الثمر وهذا ربما يحصل فيه نزاع يحصل فيه نزاع أما إذا كانت قجرة مخفوعة فإن صاحب النخل قد عرف نصيبه وأخذه والمستأجر قد عرف أنه ثمر كله له لا ينازع فيه أحد يتصرف فيه كما كاملا وهذا الذي صار عليه العمل الآن عند الناس صار عليه العمل عند الناس أنه يصف استئجار النخيل بأجرة معلومة لمدة خمس سنوات عشر سنوات حسب ما التفطن واضح؟ إذن إذا قلنا إنه لا يصح استجار النخيل فانه يحمل قول المؤلف يجب العصر على مستأجر الأرض فيما إذا إذا كان ذلك في الزرع في الزرق. أما في الثمار فلا يتصور لأنه على المذهب لا يصح أن تستأجر النخيل لثمارها نعم الراجع ما... ما ذهب إليه فلسان رحمه الله والناس في الحقيقة هنا عندنا في القصيم لما ظهرت هذه الفتوى السراح صاروا يأجرون البساتين يقول مثلا استأجرت منك الفلسان بمائة ألف يعطيه مائة ألف وذاك ي... يستقل بالثمر ابن عقيب رحمه الله فصل قال إذا كان أكثر الأرض بياضاً لا نخيلاً يجوز اعتباراً بالأكثر فمين؟ طيب لأن تأجير الأرض جائز فيلحق الأقل بالأكثر أما الطريق على المذهب فهو أن تساقي على النخل وتعجر الأرض يتساق النخل يعني تقول ساقيتك على هذا النخل بثلث ثمري وأجرتك هذه الأرض بس ثلاثة في أخذ الأرض ويزعها والزرع له والنخل يقوم عليه بثلث ثمر نعم من الثمر يعني إذا كان كذلك صار مستقات صار مستقات ما يكون إجارة إيا أخلاف رخي. نعم أخلاف رصي إلا, إلا على رأي من يرى أن الإجارة عقل لازم والمساقات عقل جائز إذا فرّف من البيت نعم في إمتي هو أيضا خصاني يضمن لفقرة حقه يعني رجل جعل بيجره في طريق الوادي في طريق الوادي شعيب شعيب إذا جاء يدرب السيارات نعم هل هذا مفرط أم لا مفرط مفرط لا سيما إذا كان في موسم, الأمو... موسم الأمطاء نعم قد يكون هذا المتعدل وقد لا يكون لكنه مفرط بلا شك نعم إيه؟ نعم في قوله تعالى وَآتُوا حَقَّهُمْ يَوْمَ حَصَاجِهُ وَهُوَ إِذَا حُصَدْ أَلَطُوْزُ بِيْرِ عادةً عادةً مناسبةً ما يضعونه متقرد إلا يضعونه متقرد ثم يؤونه هذا العادة لكن الآن لما جاءت المكاين حصداته وال... صاروا يجعلونه متقرد ولكنوا بالأول يجعلونه كومة كبيرة ثم يأتون بالبقر ويبطن بعضها إلى بعض ثم تدور عليها تدوسه نعم إذا عدهم الناس هذا ملكا أو سلطة تامة فلا خرق نعم إذا أتلف المستأجر الأرض هكذا إذا أتلف المستأجر الأرض ما أتصورا أن, إن الإنسان يتفف الأرض ما تتلف الأرض إلا إذا بدلت الأرض وغيره الأرض يوم وقيانة ها وش أنت تتصور إذا أتلفها بعد وجوب, بعد وجوب ولا قابل الو اذا كان اذا كانوا اسله بتعدي او تفريط فعليه الضمه <تصفيق> عليهم أن،, أن،, ان يجدوا منها ما يجب في الزكاه ويعطوه الفقراء استغفركم الله لأنه لو معك أولا بدوه صلاح بدوه الصلاح فتنجل على الوردة إذ لو بدأ الصلاح خبام كل واردة قصيرة نعم لذلك من معلوم أنه الصلاح قدرت فيه يوم أو يومين نعم وحصل الوردة هو كفشي فهذا يستمر أصوح كيف عجبا لمحمد متى يملك واردة هالناد؟ إذا ما لا ساعة موتي ساعة موتي أملكونك ها؟ ها؟ نعم بسم الله إليك الشيخ هل كفوم الصوافة؟ الآن ما طام البيجر صوم على فضعت المزارع الكريم؟ الظاهد أنه مجرد ورعب السيارة قبل أن يسجل ها؟ نعم يعني هو السقر نعم <تصفيق> <نعم>. <تصفيق> ايه استيدى الحلقه اللهم صل ان شاء الله الى جاء السنبل اه. تجيب انت هو, هو قبل ان يشتد لي اذا فرصته هكذا الحبه وخرص السنبل في بس اجشه كان سيد لما تشتد فرصها فاصا اي تمها شويه طلعنا اشتد ما ما تنفقد يعرفها هو هذه لغة عرفية لغة عربية نعم نعم نعم هما قلنا لما قلنا لو باعه قبل بديك الصلاح قلنا لو باعه بأصله يعني إنسان إذا باع النخيل جميع بأصلها جاهز ولو, ولو لم يبدو الصلاح لا هو يستجيلها قبل يطلع الثمر أيضا نعم ما يجز بيئة إذا استأجرها صار تبعا من ما صحى البيئة هو المستأجر وللباية المستأجر إذا استأجرها قبل بلو الصلاح ووجبة الثمرة بعد عقل الجارة فهي عليه نعم كي ممكن انت الان تقول بيع ولا اجاره السجار جاء الباء محرم ما ينتقل الملك عن البائع تقع على, على, على ملك البائع نعم ستداري. كيف كيف يا شيخ مسلمه شو هو نعم كين تأخذ لا، مالك بيأخذ دراهم إذا أخذ الدراهم وبرقت عنده هو سنة أدى زكاة أدى الدراهم يعني أخذ الدراه زي؟ أخذ الدراهم أجرى بعد سنة ما في مرة فيها زكاه الزكاه اللي على النساء زكاه ثمار والزكاه اللي اللي على رد عليهم بانه يثبت تبع المال اثبت استقلاء هو اول ما اثر اثر عمرهم قلت لا لا هذا بيع ثمره يعني ثمرة ظاهرة قبل ان يبدوها صلاحة هذا حتى يحلزان يقول هذا حرام لابتن السئجار يثبت تبع مناسب السئلال ولهذا هم جوّزوا إذا بعت عليك النخلة ولو لم يبدو صلاحة لتجميعي وتمرتها صح لان التبع غير أريت لو عليك شاية الحامل يجوز ولو بعت اي اي اي اجه طيب نعم لا دي سيطر صور يعني كنا كنا نحكي عن شغله صور من بعد اذا تقاع ما نعمل طيب انا بصفع مزرعه بالليل من ثلاث اسماء عفوا بس لو دفاعهم دواله كل حال اذا اذا كان هناك يحسبونها فانا بس اخر الزكاه حتى ياخذ يقسمونها اذا تلبث يعني اذا تلبث يعني هو راح يدخل على الصوامع ما عندي شيء الله اي يعني عشان التاخير يعني اي والله من باب الاحتياط تلزم يسيمه على المذهب من باب الاحتياط تلزم لان تاخيره ايا لمصلحته هو ما هو لمصلحته فقط انت جاي الوقت اما فزرقطونه الله أخذ أكبر حجم يعني يقول بذرة رفيعة سودى غروية تستعمل بدل بذرة الكتان أو مكمدات وضمادات ومطبوخات ومشروبات ملطف في الاضطرابات المعوية والاضطرابات البولة والمادة الغروية تستعمل في صنق القهوة وفي المركبات الدهانات الجلدية لنعومة البشرة ويستعمل في العطارة المصرية وذور القطون لعلاج الإنساك وجرعة ملعقة على البيق وهذا النباث يوجد بكثة في, في منطقة البرلس البرلس البرلس البرلس وذكر داود في التذكرة أنه مطول للشعر يمنع, يمنع تشفقه البرلس وهو يضعف العصب ويصلحه العسل وشربته الى 10 نظرنا لو نوع اربعه من كن احسن منها ادويه فيها افات وبلاء الحبه الخضراء الطويله الباطم شجر من نوع الفستق على كل حال هذه لو اللي بيعلق على على كتابه لو علق له بعض شي منها يكون طيب وأنا شرح بأخذ العلقة على اكتابي وأعطي بيها نعم مرجع ها المرجع من الناس المال الحمد لله, لله رب العالمين وصلى وسلم على دين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ذكر المالي برحمه الله تعالى فيما إلى ثلفة الثمار التي تجي فيها الزكاة أن لها ثلاث حالات قبل الوجوه نعم هذه واحدة طيب وما هو الوجوه متى نعم لا بدو الصلاح بعد بدو الصلاح في ثمر النخل واشتدى الحب في الزرور طيب هذه حالة الحالة الثانية هنا أن يكون بعد الوجود وقبل نعم فما حكمه في هذا الحال نعم إذا كان يتعد منه أو تقريب فعليه ضمان من هذا شيء عادي طيب نعم ايه نعم نعم نعم تمام الحاله الثالثه انتفلت بعد حصولها في البيدر وهو مجمع المجمع الذي تشمس فيه ويجبس فعل المذهب يضمن الزكاة مطلقا لأنه استقر عليه الوجوب والقول الثاني أنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرر وعلى هذا فيكون في حكم هذه الحال كحكم الحال الثاني طيب اجتمع مالك الأرض ومستأجرها الذي زرعه خالد بن خلق على من تجيب الزكاة على المستأجر لماذا؟ العلة لأنه هو خبوب الثمار العلة لأنه هو ملك خبوب الثمار والذكاة إنما تجب في الخبوب طيب لو كانت الأرض خراجية فعلى من يكون الخراجها نحن الآن فأعلم أن زبادت على المستعجر دون ملك الأرض فإذا كانت خراجية فعلى من يكون خراجها والخراجية هي, هي التي وضع عليها دائما وسيأتينا إن شاء الله في باب الجهاب أن عمر رضي الله عنه لما فتح العراق رأى أن قسم الأراضي بين الغانمين يضر بمستقبل الأمم الإسلامية فيما بعد لأن ملكها يكون ملكا خاصة فرأى رضي الله عنه أن تعطى الأراضي بأجرة على كل فدان كذا وكذا يسلمها من ينتجع بالأرض وتكون هذه الأجرة في بيت, بيت الماء هذه الأرض الخراجية التي ضرب عليها الإمام خراجا مستقرا مستمرا يؤخذ ممن, ممن هي في يدي يشكه الخراج من بعض الوجوه ما يسمى عندنا الصبرة اي نعم او بالحكر في الخجاز يكون على الارض هذه صبرة يعطيها المالك شخصا يستغلها وينتقر بها اما مقدر بمئة سنة مئتيين سنة او على الدوام ولمالكها أجر مستقر وكذلك يوجد الحجاز ويسمونه الحكر لأنه محتكر فهنا نقول إذا كانت الأرض خراجية فالخراج على من على المالك والزكاث على المستأجر ووجه ذلك أن الخراج على عين الأرض ورقبة الأرض فيكون على مالك والزكاه على الثمار فتكون على مالكها انا على مالك الثمار على مالكها على مالك الثمار كلامي واضح طيب زين وشو نعم هذا هو على الثمار اسكت <تلفرس> انا <فلسى عليه> ضمان <تكت> نعم استغفر الله العظيم ان نسال الله رزقا حاجه انك تحفظ لنفسك مع الاستاذ في إيه، لكن المال من هول حيث لما كان لم يفرط فلا ضمن أب طيب إذن عرفنا الأرض الخراجية هي التي ضرب عليها الإمام خراجا مستقرا مستمرا يؤخذ منها في يده وهذا إنما يكون في الأراضي المغنومة من الكفار يعني إذا فتحنا بلاد الكفار وغنمنا الأراضي فهذه طيب ثم قال المؤلف وهو بجداء درس اليوم وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مئة مئة هذه مقول أخذ إذا أخذ مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره فهذه المؤلف رحمه الله وجوب الزكاة بالعسل ونحن نتكلم على هذه المسألة العسل معروف أنه ليس مما يخرج من الأرض وإنما يخرج من بطون النحل كما قال الله تعالى يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء الناس فليس خارج من الأرض لكنه يشده الخارج من الأرض بكونه يجتنى في وقت معين كما تجتنى الثمار وقد ضرب عمر الله عنه عليه ما يشبه الزكاة وهو العشب فاختلف أهل العلم رحمهم الله هل في العسل الزكاة أو أن ما ضربه عليه عمر ليس زكاة ولكنه اجتهاب لحال مخصوصة لأنه لا أستق عليه قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما اكسبتم مما اخرجنا لكم من الارض فالمساله فيها خلاف وميل صاحب الفروع ابن مفلح رحمه الله أحد تلاميذ الشيخ الاسلام بن تيميه وهو من اعدم الناس بالفقر عند الشيخ الاسلام بن تيميه حتى كان من القيم يرجع إليه أي إليه بالنفدح يسأله عما يقوله الشيخ في المساء الفقرية يميل رحمه الله لأنه لا زكاة في العصر لأنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك والأصل طراءة الذن حتى يقوم دليل على نجوب وعلى هذا القول لا حاجة أن نعرف نصاب العسد ماهو أما على القول بالوجوه وهو المشهور من المذهب فيقولون إن نصابه مئة ستين رطلا عراقي وهو يقارب اثنين كيلو في معايير أوزاننا الآن فإذا أخذ هذا المدار وجب عليه عشره لأنه يشبه الثمر الذي سقيا بلا مؤونة يعني ما يكن كلافة إلا أخوه وجنه كما أن الثمر الذي يسقى بلا مؤونة ليس فيه إلا من المؤونة إلا أخوه فعلى هذا يجب فيه العشر ويصرف مصرف الزكاة وقيل ان النصاب ستمائة رطل ستمائة رطل عراق قال في المغني ويحتمل أن يكون نصابه ألف رطل عراق من مائة رطل إلى ألف رطل وذلك لأنه ليس فيه سنة واربة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاختلف العلماء في تقدير النصاب الذي سجد فيه الزكاة ألقل لها المن أخرج فعلى خير إن كان واجبا فقد أدى ما وجب وأبرأ ذنمته وإن لم يكن واجبا فهو صدق ومن لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نعثمه ونقول إنك تركت رقنا من أركان الإسلام في هذا النوع من المال لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس نعم يقول ففيه عشر وقوله من ملكه أو موات. الفرق بين ما كان من وما كان من مواته من ملكه يعني في أرضه في أرضه بنى النحل. على شجره الذي في أرضه معسله وأخذ العسل منه أو مواد في أرض ليست مملوكة لأحد مثل أن يأخذه من رؤوس الجبال وبطون الشعاب وما ذلك. لأ نعم. ثم قال والركاز ما وجد من دفن الجاهلية ففيه الفمس الركاز فعال بمعنى مفعول يعني المركوز أي المدفون ولكنه ليس كل مدفون إن يكون ركازا بل ما كان من دفن الجاهلية أي من مدفون وما ومعنى الجاهلية ما قبل الإسلام وذلك بأن نجد في الأرض كنزا مدفونا فإذا سخرجناه فوجدنا علامات الجاهلية مثل أن تكون هذه النقود مثل أن يكون نقودا قد علم أنها قبل الإسلام أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام أو ما أشبه ذلك هذا معنا قول المعلوم الجفن الجاهلية حكمه يقول فيه الخمس في قليلة وكثيرة فلا يشترطوا فيه النصاف لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي الركاز الخمس ثم اختلف العلماء في الخمس هل هو زكاة أو في فقال بعض العلماء إنه زكاة وعلى هذا فيكون فتكون الزكاة البتاز أعلى ما يجب في الأموال الزكوية لازل كذلك لأن هي العشر نصف العشر ربع العشر شات من أربعين شات من خمس من الإبل وما أشفى ذلك لكن هذا خمس فهو أكثر أموال الزكاة سهما ثم هو أيضا لا, ليس فيه لا يشترط فيه النصار تجب في قليله وكثيره من جهة أخرى من جهة ثالثة أنه لا يشترط أن يكون من مال معين فسواء كان من الذهب أو الفضة أو المعادن الأخرى من أي شيء بخلاف الزكاة وهذا مما يجل على أن القول بأنه فيء أقرب إلى الصواب من القول بأنه زكاة المذهب عند أصحابنا رحمه الله أنه فيء فتكون في الخمس للعهد الذهني وليست لبيان المقدار كما تقول الثلث والربر والخمس والعشق لا على هذا القول تكون للعاهد الذهن أي الخمس المعهود في الإسلام وهو خمس الغنيمة الخمس خمس الغنيمة الذي يصرف مصرف الفي فيقوم فيئا في, في مصالف المسلمين العامة طيب فإن, فإن واجد الإنسان مركاثا ليس عليه علامة الكفر ولا أنه من الجاهل الجاهل فما حكمه حكمه أنه إن علم صاحبه وجب رده إليه أو إعلامه به كيف رده أو يعني إما أن تحمله أنت بنفسك إلى صاحبه أو تعلمه أيهما أسهل الإعلام يعني قد يكون ثقيلا يتعبني يحتاج إلى حمولة فإذا علمته أبرأت ذلك وإن كان صاحبه غير معلوم بحيث لم نجد عليه اسما ولم نتوقع أنه من خلال فإن حكمه حكم اللقطة. اللقطة يعرف لمدة سنة كاملة فإن جاء صاحبه وإلا فهو لواجده طيب لو استأجرت رجلا ليحفر لك ذئرا في بيتك أو خلوه والذي ثم القبو عند بعض الناس فحصل على هذا الدكاث فهل هو لصاحب البيت أو للعامل نعم من قال لصاحب البيت فقد أخطأ ومن قال للآمل فقد أخطأ نعم ما هو الترصيل نعم هذا الترصيل كان صاحب الأرض استاجره ليحفر عليه فهو لصاحب الأرض وإن كان سأجره ليحفر بئرا ثم وجده هذا العامل فهو للعامل إنما الأعمال بالنجاة وإنما لكل من ما نوع نعم ثم قال المؤلف رحمه الله ها ها ها ها الراجح أنه يصرف مصرف الفي ذكرنا ثلاثة أوجه تدل على أنه راجح قول من يقول أنه يصرح مسافر الطريق باب زكاه النقدين النقدين تثيه نقد بمعنى منقوط لان النقد هو الاعطاء والذهب والفضه ليس اعطاء ولكنه معطى فالنقد بمعنى المنقود والمراد به الذهب والفضه وعلى هذا فالفلوس ليست نقدا الفلوس ليست نقدا في اصطلاح الفقهاء لأنها ليست ذهبا ولا فضل ومن ثم اختلف العلماء هل فيها ربا أو ليس فيها ربا وهل فيها الزكاة مطلقا أو هي عروض إن وابها التجارة ففيها الزكاة وإلا فلا فها هنا عظيمتان مهمتان الأولى هل فيها الزكاة مطلقا وأنها في حكم النقل أو لا ما لم يعدها للتجارة لأنها عروف هذه مسألة مسألة الثانية هل يجري فيها اللباء أو لا يجري فيها اللباء وكلاهم مسألتان عظيمتان يحتاجان إلى تحرير عميل ومن المعلوم أن الأوراق النقطية تعتبر من الفلوس أو من النقطين من الفلوس أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصلاقات قادمة مع تحيات مؤسس الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس 06 364 ورقم صندوق البريد 2